اتي تقلوبهم مرض امرتاب ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله اتي تقلوبهم مرض امرتاب ام يخافون ان يحيف الله عليهم أولئك هم الظالمون بل أولئك